حتى متى حتى متى, حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى قلبت وشاك الذنوب يا قلب طشاكمنون والتائهون معذبون والرافضون مغررون والتائهون معذبون والرافضون مغررون سائرون الى جليل يخبطون حتى متى حتى متى قلب طاشا كنون يا قلب طاشا كنون حتى متى هذا التردد والجفاء حتى متى هذا الحياه والارض يملؤها البغض والظالمون لهم لواء والفاسق والكافر والفاسقون والكافرون حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى قلبك يعشاك الظنون يا قلبك يعشاك الظنون والتائهون معذبون والرافضون مغررون والتائهون معذبون والرافضون مغررون سائرون الى جليل يخبطون حتى متى حتى متى يا قلب تعشك الظنون يا قلب طاشى كالبنون والمسلمون المسلمون المسلمون المسلمون في كل درب يركضون والليل قد ملأ العيون والقلب يحرقه الخواء والقلب فارقه الضياء والقلب فارقه الضياء حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى, متى قلبك تشاكى الظنون يا قلب شك الضنون والتائهون معذبون والرافضون مغررون والتائهون معذبون والرافضون مغررون سائرون الى جديل يخبطون Хаті батье, хаті батье, я калб тарші кавднун, я калб тарші кавднун إن لم تكن للحق انت فمن يكون الناس في محراب للذات الدنا يعكفون لم تكن للحق انت فمن يكون الناس في محراب للذات الدنا يعكفون والموت غاب عن العيون والحور والجنات صارت كالجنون اتف بكل النائمين اتصدقون اتصدقون اتصدقون, أتصدقون ان نموت ويهدم الجبار ناصيه السنين حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى قلبه طاشا كالظنون يا قلبه طاشا كالظنون والتائهون معذبون والرافضون مغررون والتائبون معذبون فالراصدون مغررون سائرون الى جليل يخبطون حتى متى حتى متى قلب ترشى كالظنون يا قلب طاشى كالظنون يا قلب طاشى ك من لم يكن في الخلد مسكنه فمأواه الترى يا مقومه ترى الشمس تغفل بالغياب والراحلون الى اياه رب الشمس تغفل بالغياب والراحلون الى اياه لم يكن في الفلك ادركه الغرق وطا وطيار الظلام وغاب في لجج الغسق من لم يكن في قلبه الرحمن ادركه القلق الشمس تؤذن بالغياب والراحلون الى اياه الشمس تؤذن بالغياب والراحلون الى اياه مَا يَكُن فِي الْفُلْكِ أَدْرَكَهُ لُغْرَقَا وطواه تيار الظلام وغاب في لجج الغسق من لم يكن في قلبه الرحمان ادركه ويقال الشمس تؤذن بالغياب والراحلون الى اياب الشمس تؤذن بالغياب والراحلون الى اياب فإلى متى فإلى متى فإلى متى فإلى متى قلبك تعشاك الظنون نحن جند الله اشبال الفدا ان دعانا الحق لبينا النداء نحن جند الله اشبال الفدا ان دعانا الحق لبينا النداء وزحفنا جحف لن يطوي المدى في سبيل الله لا نخشى الردى لا نبالي من خطوب ان امنول دربنا درب القوي في صراط المستقيم دربنا درب القوي يسراط مستقيم يسراط مستقيم يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن أذنى الضعيف عيان الجنات وجعل الايمان من خير العباد أذنى الضعيف عيان الجنات وجعل الايمان من خير العباد والردى من اجله اسمى مراد ارسلت تكبيره جاي اش الصدى وانظر للجنات مرفوع الجبين دربنا درب القمير يسراط المستقيم دربنا درب القمير في صراط المستقيم في صراط المستقيم يشهد الله العظيم درعنا الايمان درعنا الايمان ضمنا الاسلام واخوانا جميعا فدحرنا الكفر والفسق الشنيعا ضمنا الاسلام واخوانا جميعا فدحرنا الكفر والفسق الشنيعا وبدوننا للحما حصنا من عنف فبهرنا من ضنور العدا احدانا ابدا نصر النبي دربنا درب قوي في صراط المستقيم دربنا درب قوي في صراط المستقيم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن, قصدنا الرحمن Позду на мощне, позду